أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجَلِّي لَيلَهَا فِي نَهَارٍ وَيُلْجِ نَهَارَهَا فِي اللَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُنَّ يَجْرِي لا اجل لمسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحب وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 شكور وإذا غشّهم موج كظل دعو الله مخلصين له الدين فلما نجّهم إلى البر فمنهم قتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا رب بكم وخشوا يوما لا يجزي والد النعمة ولده اتقوا رب واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم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 أنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتلاه بل هو الحق من رب بِكَانِ تُنْذِرُ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَسْتَدِيرُونَ